التشحن عصرت شمونتان ميلادي اذا كتاب غصاني الاستاذ لنا الاصول الثلاثه سلسله كن مسرات كنتصله ام باركس بمنتهى نصيحه مالتيو الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ابتا ثالثيتنا متراستان مسرته وذخونت السودماني نرسول صلى الله عليه وسلم تبو قرناخ نفلتو كل مسلم نرسول صلى الله عليه وسلم يفته وميبل لكن اذا المفتى وذي ترغم كلولو نرسول صلى الله عليه وسلم كنتاز فتنا يوم كنكتلوم اتسونه ناي رسول الله عليه وسلم قطع بالنا خن حزو حدش نجر عبدين الإسلام نخينا اتو كم اون اتز رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتكبروا مستقله متي اتي زخلكلونا دماخن كلكل زي اتي محبناي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كم فائده لتغساز لمالتي بزعبه رسول النبي انتهي فللي قالو حزب الارست مالتي هناك رسول نسمي نبي دما دم نسمي ان ترى ان منغو كلت والفرق بين الرسول والنبي كما يقول اهل العلم أن النبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه الشيخ ابن عثيمين تايبلالو نبي زبحل باركس وحي وريدو لكن نخت صحو اي تعززه اذا كبتي تعريفنا النبي والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول اما رسول بلاله مالتي انت دعا وارحي وردو لكن حد الشرع حيز الحرمه لكن اذا حد الشرع زبل الناس له توحيد مالته يكون التوحيد كلهم حاجه يوم الانبياء ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله احشب واشنب الطاغوت كلهم ان نعبد الله يعني نوحد الله نربي توحيد غيركم تجازوا وقم لهم مثل زيعه رساله يعني كلهم انبياء والرسل ابزاي فلالين لكن بشرع جديد حد الشرع حزيمه حزب الشيخ ابن عثيمين انتي في الاحكام ابتحلال والحرام اغنيته رب سبحانه وتعالى شرع كله نجهز به ستكم مسؤذ خير كل جزاء شرعي وارد ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام تابل منيرو ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال حرام ربس قبره حلال له كنغروكم يمسيزلوا فاب احكام الحلال والحرام ابتسق قدى اصاوا أبزي ابزي يختلفون فلالا يوم لذلك تفللي بشرع جديد حذو حد الشرع حذو يمتصر رسول نبلوزلنا ابتا احكام مخان وترح زي كنذكر يغبا مالتي. سلازي نبي بحصر زبله انت اي سبحان الله زين ابي زي بارك الله فيكم وحي وريد وي لكن كبصح اي تعززن. اما رسول وحي وريده مخاز وحي حدش ما الاقتي حد الشرع مخانو ابتنا احكام مالتي. زينين تنفل لي بالشيخ بن عثيمين رحمه الله فكل رسول نبي كنا وليس كل, نبي كل رسول نبي يخبل عفوا كل رسول نبي ومغنيات رسول يعبي كم نبي وليس كل نبي رسول كل نبي جم رسول ما له تكون نبي خاينه رساله درجه ناي رسول اي كبسحن تدا رسول لي بسح نبي ترحي خوزل. لذلك اتي مكان اتي بوتا كبزبلنا رسل. وازد ماني رب سبحانه وتعالى تفضيل زقورو يبلصوم يامنن حدوم كما انتم رسولات كي ترى ولكن اتا اذا حلفت حجي كنسمع عزنا حنا بزعبه في الليله اي نبي اني رسولن اذا قول مرجوحه منات نبي كبلغ اي تعززن عند حريلنا اذا تي اقوى دليل زلو ايكون كم تشخ الباني تغيسو زلو كل اسلامه كبلغالو ما بالك نبي تباهلو زي باللط يا بتزح حتى نبي حتى عالم يا بتزح ولذلك سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عني ولو ونيه ايات تكون تصحى خه الله فيكم تا دليل قوي برتعد دليل الزلوه عبير دليل الزلوه انتا نرايا فللي امونغو انبياء والرسل النبي هو من اوحي اليه بشرع من قبله كانبياء بني اسرائيل نبي زمان انت اللي نحر من اوحي اليه كل يوم وحي يوردني نبي يوردو يو؟ رسول ما وحي يورد قلت يوم وحي يوردني لكن بشرع من قبله باتقدمي اوزنبر انت شرعي يزخيت حد الشرع يز ايمت نبي زيته في الله زين حزلنا نايك محجي زنبره ترى اخي رسول زين بيزي كمن تاعهم تاع لكن حدش شرعي حذو حدش احكام حذو ايما بني اسرائيل انبياء بني اسرائيل بزحاتهم لكن اذا هاغرون نيرم موسى عليه الصلاه والسلام زت لاخو كم اقول عيسى عليه الصلاه والسلام سلاخو امغو رسلات ابني اسرائيل انبياء نيرم ذم انبياء زيعه كن حد الشرعي يكونون حزم ما تي بن ما تهز بققافهم كله يزخخرون يرمزم انبياء الرسول تعرفنا تدحر لنا من اوحي إليه بشرع جديد حد الشرع يز مز وحي وريد وملك خبر وتعالى وحي وريد مو قنتاي قوينله مالتي حدش دين حيزو ماصيو ابتا احكام مالتي والحرام حدش دين حيزي متس سلازي بارك الله فيكم أما اب توحيد الانبياء والرسل اي يختلفون يوم حاده توحيدهم اني اعبد الله والشن بالطاغوت نربي توحيد غيركم تجزوه وكفر شرك دم راحقو نخبلو سلازي زيا فائده زيا ان شاء الله كل في زي كل صنا يغب مغنياتو امونغو رسولن نبي لنتايفللي نتايفللي كم زلوم انتي صبو غيرنا تردا النايله طيب ابزحنا في اربعه تبتات بزعبه نايروسو صلى الله عليه وسلم كنفلتن زغبنا وسيدنا نيرنا مالتيو الأول معرفته نسبا تولد نايروسو صلى الله عليه وسلم زرئي خنفلت اتا خالعيتي رسول صلى الله عليه وسلم ابيتو واليدوم كم اون اديم اوم كنديرو نامنتاي كتهسديدوم از خنفلت يغبا اتا سالسيتي هيوتاوي نابرا ناي رسول صلى الله عليه وسلم كماي كم زنبرون از خلو خنفلتو يغبا مالتي بارك وسلم انت حموشيتي كنتغسل ان شاء الله الخامس بماذا ارسل ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتا يتلائقون من متى يتلائقون فقد ارسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنه لفعل المأمور وترك المحظور الرسول صلى الله عليه وسلم كل اقوم كله يا شباب توحيد حزم مزم قل لا اله الا الله تفلح بل وام نر قريش بذا كلمه لا اله الا الله تلاقم اذ زعابي رب اعزز توحيدي كتوحيدنا لعلي ربي اعززه كم اون وترك المحظور اتي كنك الكولو زغب انا دمان يتخلكل يلومنا الرسول صلى الله عليه وسلم اذ زعابي تكلكل زبولنا شرك والشرك هو تسويه غير الله بالله في شيء من خصائص الله يعني نتي مخلوق مسربه الداربه معره معرهت قبره مسربي ابنتاي مالچو ابچن ربي زملكت ما يزوقك ربي ولاده ربي نحوم زحوي ربي كاب شجر زقنتك ربي سبحانه وتعالى اذا كله ربي زملكتي انت داك المخلوق تصوع كونك ردان دا بالك ويدماني من غنيا تجبرتو كونك نذ المخلوق رب سبحانه وتعالى زي اي فتوانو شرك الذي خانت كم تلقمان زبالو يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم شرك تكبري لهم نقول قل عن كله يا بني نيشن الصالح... عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل حياك الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فدغ نقمان نود انتيلو مالتي يا بني لا تشرك بالله شرك يكبر ان الشرك لظلم عظيم شرك مكبر عب قل عيلو شلل ايبلون بل انما قلع بتوحيد كرب خمزلو خابزا ازي ان ولقى الكون شلل الكتب بالكن توحيدك تعلم ولك مغنيات ومسعاده بتوحيد كربان انت كعبين كله بتوحيد يا عبله مسربت اساسير كاي توحيد الله سبحانه وتعالى شوف يا بني قل عيل اين حق النود لقمان انتهي له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بذات توحيد تلائخهم كاب شركي تنقون نخبلونا مالتي وارسلا رحمه للعالمين كم اون رب سبحانه وتعالى خلقهم من كل روح غير معلوم حتى انتم كفار وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يبلو يعني ككفري نوع وتسخبلن كل الرسول صلى الله عليه وسلم نا برهان توحيد اسلامنا حز قبلن الله عليه وسلم لاخراجه من ظلمة الشرك والكفر والجهل كم نتاي نخوصو مالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقهم كبشركين حزب خوصو نعودو ربي تغزو توحيدكم حزو كبكفرين كبشركين راحقو كم اون كبدن قر النار راحقو قبل مالتي نعمتاي نخدمو الى نور العلم والإيمان والتوحيد نعود اننا ببرهان علمي تعلموا ايمان قبرو توحيد حزو نخبلو نتا توحيد تلاعهم لعلخو اللي قولوا لا اله الا الله تفلحوا امم كفار قريش أجعل الالهه اله واحدة إن هذا لشيء عجاب لهم بما ني نذا كلمه توحيد كلمه لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم مقبال ابي موم عليه الصلاه والسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر كرم وزغلع ازي عند واردهم كله توحيد قصيله دعوه نتوحيد دعوه قريش حتى ينال بذلك مغفرة الله ورضوانه ما انت تغور دم مالتي نحرتك يا رب بخورتك موحد دحركوينه امو قاني ابذنب وديقو يا رب اغفر لي تيلو رب سبحانه وتعالى يغفر لي لكن شرك دحر الله رب ايغفر لي كنت رب سبحانه وتعالى زبله ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يا شباب لميش للشركه قديف كازو لوغن ربي غفر لي لكن شركي زيار ربي غفران حدث اب شركه اميت توبه قيبله ربي غفر لي خالد مخلد عليه عذاب الله اب نار جهنم كم هو تدعى مؤمن واحد على منهج السلف ميتو رب سبحانه وتعالى يف تولوا والعياذ بالله بانصروا اب شركه اميتو رب سبحانه وتعالى صلى له ما ربي نجننا وينجو من عقابه وسخطه كم اون كبت مرقعتنا يا رب سبحانه وتعالى كبت قطعنا يا ربي نخندحن الى رب سبحانه وتعالى نرسل صلى الله عليه وسلم لاخوان يقول المصنف رحمه الله تعالى بعثه الله بالنذاره عن الشرك ويدعو إلى التوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذا شرك غدفو غدفو عند بلوخ تنكو نبطتنا نديتنا نتم عبايتي زيت تردم عدل زيره خبن خير علموا نعلموا لعلو كل دم الرسول صلى الله عليه وسلم توحيدهم سريع ما بتوحيد كنتمر يغب ابو ون مسونتي دعوه نايي سلفنا الصالحون كن قبر لهم دعوه الى الى السنه الى الكتاب والسنه على فهم السلف على فهم السلف صحابه استردوا و غيرنا حنردوا اذا تا زعابيت كنكبر ازكبا انا مالتيو عبيتيهم ابواتنا نديتاتنا و يد كيبلنا انت كنكبر مالتيو كن علمهم تا زعاب يد صلاتها تكونت تا زعاب التوحيده مغنيتو شهاده ان لا اله الا الله مسبلا وان محمد رسول الله اذا كل لا بدي حري و اقام طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد كم تلاقوا كعب شرك يتنقوا قبل كم تلاقوا انت دليل له والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر رب سبحانه وتعالى زي اايا زي ا ذا سوره زي ا سوره أوريد له من الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر انت الشفف نزلقه نرسل صلى الله عليه وسلم عليك قم فانذر تس تبار بر فانذر يعني انذرهم من الشرك حذرهم عن الشرك ابشركم ان خيوتكم تظنكم باللوم وربك فكبر اي عظم ربك بالتوحيد توحيد حزوم القدمان توحيت ساعهيت قبر وثيابك فطهر اي طهاره القلب من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي اللي بخون اصريه اللي يا شباب بتوحيد وما امر الا ليعبد الله ايش مخلصين له اذا اخلاص ربي هذا ربي يا اخي اسريخه توحيد غير كانت بزور من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطك تولى بقى الشيخ ابن عثيمين اذا ايات زحلفا كتركمن كلهم تايبل اي ينذرهم عن الشرك قم فانذر مالت كب شركي تطنكو بلوم ويبعوهم الى توحيد الله عز وجل نب توحيد دعوات اوعز قبر في ربوبيته توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه توحيد كم انواع الشباب سلست اخونا طيب اخونا فرح تفضل تقدميتي توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه احسنت موسى الالوهيه, الألوهية تخليتي اخونا كمر والصفات زين سلستي ان كم من ثاني من الكتاب والسنه بقى ذئن ثلاثه توحيد ذئاه الربوبيه الله هو توحيد الله بافعاله بافعال ما لا تكبرات يا ربي ربي كم خلق ربي رزقه بنا مخانو شيشاه بنا مخانو ما يبك مخانو زحامه ما يحوي مخانو يموت مخانو صبحنا قون كاب موت كتسعنا مخانو اذا توحيد الربيه تكبراتنا يا رب واضحه يا شباب تكبراتنا يا رب اما الاولويه لنا الاولويه هو توحيد الله بافعال العباد تكبراتنا احنا نربي دعاه نكبر كلنا اذا تكبرنا احناي لذلك نربي توحيد قرنا دعاه نكبره كمون بارك الله فيكم شفاء كبر بخلمن تدا حادث الحميم نربي احويا نخبلو معناتي ولاد زي رخبه انت تربي ذريه صالحه بالنيل كمل كم اون دركن درعاتيون تربي ما يقع على نخنبل اذا كله توحيد الله بافعال العباد نحنا نجبرو مالتي اذا كله عينت عزيزي توحيد الاولوهيه نبل واسماؤه وصفاته كم اون نربي اسماء مت مغلصن كم زلو اميلنا بتي ننبص ربي بعلو زغلصو كنغلصو همو نرسول الله صلى الله عليه وسلم زغالصو غيرنا كنغلصو مالتي اجيا يا ايها المدثر الشيخ ابن عثيمين تابع لله النداء للرسول صلى الله عليه وسلم يا مالت انت مالتو رب سبحانه وتعالى ان رسول الله عليه وسلم يصوعوا مالو صوعد ما دحريو ما ولذلك كل جزاء تصوعت دحرا له اما امر له كطبوحي جمركات ازازات تسلو مالتي ويدما نهي تخلكلو زبلي كاب شركه جمركه كله محرمات يزي تخلكلو زبل مالتي وكذلك انتايل اش بن عثمان رحمه الله تعالى قم فانذر نزئ خفسران كله مالتي يامر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط يعني نشاط جركه تبربر تبجس مغنيات زي على بمسوليه يحمل مال ربي سبحانه وتعالى توحيد نخزرجحوا كبشرك تتنقوا نخبلوا مالتي وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الايات اذن آيات زي عند ماني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالون فسر لنا له يب بتحرقوا رب سبحانه وتعالى افسا سوره المدثر انتا لمالتي ورج زفحجر الرجز الاوثان مالتي حجون الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفسرانه رحمه الله ما عرفني الشفاء قم زنا بر الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله نبل يجمع بين الدعاء وبين الدعوه بين الدعاء وبين الدعوه بزي دعوه جبرلكا بزي خا دعاء يغبرلكا ربي راه راه الكندابل ماني اسلوب نايدا يا خون زلو مالتي فبقى نزن اصنام قدفن نزن طا قوت ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر و... ولا تمنن تستكثر مالت اي لا تعطي لتأخذ أكثر أو تنتظر أكثر من الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى خبز بزعك بنيو عند ابلكا ايتها كتم كلها جن نزي مسكين ويدماني قنيقو زلو نمردا الكا رب خيره علي الكا هب اما مقابل كركب اند حربه صدقه انا اخذ صبيه ايزي صفات الزين لله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولربك فاصبر نربغت بلد ما صبر قبر زي صبر ربحنا مغنيته خنديس سبأ سبحان الله دعوة السلفية جمهوراي ونقف ينصرصر يبل يا حزبيين باتي باتي باتي خلاص تطويبل كدعوة يقارصو انتو كاغديفك والله اليوم ما يسمعونا عاين دينهم متكبرين طوالك يزغن اخلاق داعيه خونه الانبياء كلهم صبر فبقى كل هناون كم نفسي جميرك صبر غيرنا نزا دعوه السلفيه دعوه الى التوحيد والسنه على فهم من على فهم السلف كل بحسبه كل باستطاعته بس نقوله غيرنا مالتي والحمد لله عجي وسائم رب سبحانه وتعالى هب لنا واتساب له باع الماسنجر له ايميل قال له باع جيميل هوتميل كمون بارك الله فيكم على فيسبوك ابتدى فساد دي بالمواقع مواقع مخاني. مواقع الدعوه السلفيه الحمد لله مشايخنا السلفيين علم زله ابو دعاء تنع المغنوس كمون نهزبنا وقنكون دا غبرنا كنردو نمنتا يزو كله والله نزا توحيد كنا نزا دعوه السلف يا نخمس هو ماني ولا حنتي زم لا الك زبك ها نغير يلل الا تا دعوه السلف عند حرب سيحه انت انت دا هدا رخيبو الحمد لله تب المالتي ونيت حدا سبب توحيدكم وموتن عبشركم موتن عبفلل رب خاتمانا سبكو فزات توحيد قطبنا النحزه ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قم تسئخه نخط بلوماتي نخط تسقم قم شباب كم انتي خطنقماتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر شرك زعاب شرك زي زعاب ونحن حزبنا ما قصّرنا كنردوا بزعبه خطوره الشركزي هذا سبب شركه اميت وربي يغفر له والعاذ بالله ليزر الالم ابنار جهنم بزيا معلت زي ايوتسي بزيا معلت زي اخوتسي زي باهلو تسفايلم ابدا خالدين فيها يارب سبحانه وتعالى انتم كفار مشركين والعاذ بالله ويدعو الى التوحيد سلازي بزي كم تاع شغال بلاز نبره التصفيه والتنقيه يعني بزي التصفيه والتربيه زبلامات اول تصفي ثم تربي تصفي الناس من الشرك من البدع كل الذنوب والمعاصي اتقوا الله احذروا الشرك توحيد حزك ابشرك راحقه زي تصفيه بيد عين حدش نجر رسول صلى الله عليه وسلم زي قبره عين قبر كنبل زين باعوا بارك الله فيكم تصفي عين نصري لنا نتس كبشر كبد كجماعات كب حزبين بل انما تربيه نربيه على التوحيد نربيه على السنه نربيه على منهج السلف زيات قرنا بزات الدنيا والله عباي سعاده زي عباي سعاده زي رب زينا هبل وربك فكبر ايعظم عظمه بالتوحيد نربى عبيده بمنتهى التوحيد وثيابك فالطاهر اي طهر اعمالك عن الشرك كم اون ثيابك بمعنى عملك اعتقاد انكم مالتهبزي تكبرك معناته انت تكبر السيو مسكرنا يودس مالف السوت زعبه خدانو تكباروي مالتي تكبارو يخط تشوفون النساء خير ند خيرو السيوتي زعبه تكبارو شرطا غيرو دمان السيو بننا كده تا عملك تكبارك مالتي تكبارك همتا يصريو كفشرك ما تباسني راه امونغو انبياء وامونغو رسولات امونغو انبياء ورسولات انبياء الرسل مس حبم باصوم زنبر الشركي مالتي كبزي الشرك زي راحقن قبله والرج فاهر اي الرجز انت اندحلنا الاصنام اصنام طغوت زيعه فاهر يعني وهجرها تركها قدفن حق كبزيعه وانبياء كله كب طغوت تبرئ كب نزير رب مغزا والبراءه منها كبزه طاقوت زي نصح الكون واهلها كم اول فتم سب شكل لكن من معاند انت ده حدا سب دعوه غير كلو زين يقول سمعته خينو ذربان ربي زربان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي هدايه يا هوي باذن الله دترد يمسى اخيرا والله اني ابشرك ان يا رو العياذ بالله توعد حزه رب خاتمه يتطبق يتطبقوا اندبل التوحيد موت فل والحمد لله والعاذ بالله عكس هاي زدماني ابشرك زمودماني والعاذ بالله انت معاند ام إن ولذلك حتى انبياء نو علي صلاه وسلام كابدوا تمريب من توحيد اند عد مو خلوا بتوحيد انت ودي اندبل ابي كذلك بارك الله فيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان اذر ابوه ابوه كله يا ابتي يا ابتي يا ابتي دا بقولوا دعوه غير ملوم لكن مسابهه ابوه ان أبو ابراهيم عليه الصلاه والسلام أم بالليل اراغب انت عن الياه يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني ملي ابعد عني عن راح عقبه راح يج خمزات بلن ابؤم انا كمهون نوح عليه الصلاه والسلام ك بعل بيته سبيت كفر المس مرتات ابي وجدي فخي ابي امبليلو أم وكذلك لوط ايضا كسبيته تبر كل هذا من أجل العقيده كذلك اندحرقنا مالتو آسيا بنت مزاحم زوج فرعون زنابرت بعد بيتم بعد بيتم زنابرتنا فرعون الزي طاغيه اكبر طاغيه انا ربكم لعنا زي زنابر تبرئ زقول مجداف انا نصائلكم مرهق زي كهل ونا مالتي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد متصوعو بس كذا حنكر يوم يجرون متعبون نقدفو كجدفا ذا زي عليهم لا نب توحيد صويعم واخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد حسرت عم ذكر اسبوع اسبوعين شهر شهرين سنه سنتين قرن اندى ايام كل كفار قريش وحفندف سلون كله ابسجود الرسول صلى الله عليه وسلم زخل كل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله طفل عنده بلوصاويت غير مولم من 10 وبعد العشر ارج به الى السماء 10 عامات مزقبروغن ناب ناب سماي عريغو يقول الشيخ بن عثيمين من شرج تاسعه الله انتايدو اي ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده سبحانه وتعالى شوفوا ما سبحان الله ان توحيدكم لوس عشرت عامت تسفخك ورزقك قصروا ادمكاي ذخل زيد ماني انت يرد ان صبر النبي صلى الله عليه وسلم والذخلوا ازيان دا وردهم كله نحن خا حيه ذات صبر غيرنا نحزه مخنياته صبر زغبر يغسل صبر دصحنا جنب يخلف مالتي ربي اخلص يا ذاتو حد زئه كل بجزياب لبنا يقبره كنكم كنموت مع التلماني رب خاتمانا يا سبكوا وباذن الله دعوانا نكبرنا منهج السلف الصالح ازي نرى انه سبح نزلنا فيتنا ان اخرج جماعه فلان وفلان ازي كونن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار سبع سلسن امتكم مكلا كلن نبرن الا واحد از بلوا صلى الله عليه وسلم قالوا من يا رسول الله من يا زي الهم الصحابه قال ما انا عليه اليوم واصحابي فمن قدر الرسول صلى الله عليه وسلم كم اول صحابه حزم ما زقوا نقتلاي برنا رب وفقنا دبلكو ابزيع زربعه اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين